يا أيها المدّثر قم فأذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقع في النار قور فذلك يوم إيذين يوم عسير على الكافرين غير يَسِيرَ ذرَّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَدُوداً وَبَنِي نَشُوداً وَمَحَّتُ لَهُ تَمِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لآياتنا عنيدا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 والكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ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 وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يقافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أَن يشاء الله هو أهل التقوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ